حر صرون صبرو هذا صلوها ولا صبروا سواء ليكم「私たちは私 ن ちの思いを م り عملون ることです。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 ر ر م ت ك き ي ن على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين آ و إ, ا ل ذ ي ن آمنوا واتبعتهم ذ ر ي ت ه م بإيمان 出 ل ح ق ن ا بهم ذ ر ي 私 ه م وما أ 思 ت ن ا ه م من عملهم من شيء كل ا م ر 出してくれている ي です。 و أ م د د ن ا ه م ب ف ا ك ه ة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها ك أ س ا لا لغو فيها ولا ت أ ث ي م ويطوف عليهم غلمان لهم ك أ ن ه م لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين フ ع م の ربك بكاهن و しよしよしよしよしよし و しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし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 هم فيه له تسألهم سلم يستمعون مستمع مبين ولكم بسلطان فليأت البنات البنون ف أجرا 私 م ちは م を言う م わ ق ل و ن أ م عندهم الغيب فهم يكتبون أ م يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون أ م لهم إ ل ه غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِنْ يَرَوْا مِّنَ يَقُولُوا كِسْفًا السَّمَاءِ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ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 لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ج ب ل س ي